بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنهم يخسرون الا يظن اولئك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 كلا ان كتاب الابراء لفي علين وما ادراك ما علين كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابراء لفي نعيم على ينظرون ينظرون تعرف في وجوههم نظرة ان يسقون من رحيق ينظروا ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون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 وإذا انقلبوا إلى أهلهم قَلَبُ فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون